فضيلة الشيخ أطيسك نسمع عن الأرض الخراجية فما هذه الأرض وهل عليها الزكاة؟ الأرض الخراجية هي الأرض التي فتحها المسلمون عنوى وقهرا وتركت في أيدي أهلها نظير خراج معلوم وكما تجب الزكاة في الأرض التي فتحت سلميا وأسلم أهلها تجب الزكاة في التي فتحت عنوى وذلك لعموم النصوص الواردة في الزكاة والاستدلال ومناقشة الأذلة موجود في كتب الفقه وربما لا يحتاج إلى ذلك في وقتنا الحاضر والله أعلم